بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب أن ماله أخلده <تصفيق> كلا لينبذن في الحطمة <تصفيق> وما أدراك ما الحطمة